أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هناك من يستشكل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة هي جاء عن عمر بل صح عنه رضي الله عنه أنه قال في, في صلاة التراويح عندما جمع الناس على إمام واحد حيث دخل المسجد وراء الناس يصلون اوزاعا فجمعهم على إمام واحد فلما راهم مجتمعين على إمام واحد يصلون قال نعمة البدعة هذه نعمة البدعة هذه وأيضا يرجع الكلام إلى الحديث السابق هذا الأمر الذي جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس عليه هل هو أمر ثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هو أمر محدث لا أصل له في دين الله الجواب أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس جماعة التراويح ليلة وليلتين وثلاث ثم توقف في الليلة الرابعة ولما رغب الناس أن يخرج ليصلي بهم ذكر لهم عليه الصلاة والسلام أنه توقف عن ذلك خشية أن تفرض عليهم أي هذه الصلاة فإذا صلاة التراويح جماعة في المسجد هذه سنة ثابتة والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها فإذا جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس لصلاة التراويح على إمام واحد هذا أمر ثابت في السنة وقوله, عليه وقوله رضي الله عنه نعمة البدعة هذا. المراد بقوله بدعه أي بمعناها اللغوي لا بالمعنى الشرعي لأنك إذا نظرت إلى المعنى الشرعي فهو ليس بدعه أمر ثابت في السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإنما بدعه لغوية لأنه أمر عظيم أمر بديع أمر جليل جمع الناس عليه فهو رضي الله عنه ارضاه احيا سنة ولم يحي. بدعة لا أصل لها في دين الله تبارك وتعالى نعم حسن الله عليكم هذا السائل يسأل أن كثيرا من الناس اليوم إذا قلت له هذا الفعل من الدين وفعله النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا سنة فما هي نصيحتكم لهؤلاء الأمور التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تؤخذ مأخذ التعظيم والاهتمام والثابت عنه عليه الصلاة والسلام منه ما هو فرض ومنه ما هو ندب ومنه ما هو ندب ومستحب وبعض أهل العلم يطلق على المستحبات والمندوبات يطلق عليها بانها سنة والمراد بها أي السنة بهذا الإطلاق أي ما ليس فرض ولا واجب بل ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إليه ليس على وجه الزام وإنما على وجه الندب والاستحباب فهذه الأمور إذا تركها الإنسان إذا تركها الإنسان فإنه لا يعاقب لتركه لها لا يعاقب لتركه لها وإذا فعلها أثيب لكن إذا تركها رغبة عنها هنا الخطورة إذا ترك هذه المستحبات رغبة عنها فهنا تأتي الخطورة أما إذا تركها ليس رغبة عنها وإنما تقصيرا وتفريطا فانه لا يعاقب على ذلك لأن المستحبات يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها نعم وهذا يسأل عن لقطة المسجد النبوي أو الحرم أنصح الإخوان أن من يجد شيئا في, في, في المسجد النبوي أو في, في المدينة أو في مكة إما أن يتركه في محل لعل صاحبه يهتدي إليه أو يرجع له أو يسلمه للأمانات في, في المسجد النبوي قسم للأمانات وفي مكة يسلم للأمانات وتبرى ذمته بذلك لأن أيضا من فقد شيئا وبحث عنه سيذهب إلى الأمانات لعل شخصا أمينا وجده وسلمه لهم وكم من الأمور التي فقدت ورجعت لأصحابها عن طريق قسم الأمانات الموجود في المدينه وفي مكة. نعم. البعض يفهم من قول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعه بالمعروف. أن من أمر بمعصية فإنه لا يطاع مطلقا لا في هذه ولا في غيرها هذا من الفهم الخاطئ لا يطاع أي فيما, في فيما أمر به من معصية أما السمع والطاع عموما باقي للبر والفاجر لكن إذا أمر بمعصية لا يطاع في المعصية التي أمر بها وما سوى ذلك فإنه يسمع له ويطاع هذا حاج يسأل يقول هل يسأل عن الأزرة التي تكبس في الإحرام هل هي جائزة الأزرة التي توضع في الإحرام هذه تجعل الإحرام مثل الألفنيلة وشبيها بالمخيط ولهذا ينصح الحاج الا يستعمل هذه الأزارير في, في إحرامه لا يستعملها في في رداءه لأنها تجعل الرداء شبيها بالفنيلة و من جنسه أو قريبا من المخيط فلا يستعملها وإنما السنة أن يرمي طرف الرداء على على عاتقه وإذا احتاج إلى أن يمسكه بممسك واحد فلا بأس بذلك وإن استغنى عن عن هذه فهو أسلم وأولى نعم. وهذا السائل يقول أنه علم أنه يجوز أن يحج عن الغير المتوفى عنه أو المتوفى قال فتعرفت على طالب علم من بلدي وأعطيت له مبلغا من المال مقابل أن يحج عن والدي هل عملي هذا صحيح وهل يوجد حديث صحيح فيه أن الأفضل أن يحج الولد عن والده حجك عن والدك أو تحجيزك عنه وهو الذي فعلته الآن كله صحيح سواء قمت بذلك بنفسك أو أنبت شخصا بأن اعطيته مالا ونفقة للحج ليحج عن والدك كل ذلك صحيح فسواء حج الإنسان عن الغير وكان الغير قريبا أبا أو اخا أو اختا أو أم أو كان غير قريب ورغب في الاحسان إليه فالعمل صحيح نعم هذا السهل يقول عن الصلاة في مسجد قبا تساوي عمره هل صلاة الفرض أم النافلة الحديث قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته واتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره ومن تطهر في بيته وآتى مسجد قبا ولم يخرج من بيته إلا لأجل الصلاة فصلى فيه نفلا أو أدرك الفرض في المسجد وصلى فيه فله هذا الأجر إن شاء الله هذا يقول نرى بعض الناس يرفع أصبع عندما يقول الشهادة بعد الأذان فما حكمها الإشارة ب بالسبابة هذا إشارة بالتوحيد ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في صلاته يشير بالأصبعين السبابة من يمناه والسبابة من يسره قال له عليه الصلاة والسلام أحد فالاشاره بالسبابة هذه إشارة بالتوحيد وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في في بيان صيغ رفع اليدين في الدعاء، وذكر أنه في في في, في, في الاستغفار يشير بالسببة، يشير بسبابته وجاء أيضا للحديث الفاظ اخرى ففالإشارة بالسبابه عند توحيد الله عز وجل إذا فعله الإنسان في في بعض الأحيان ولم يتخذه سنة لا حرج فيه إن شاء الله حسن الله ليكم هذا يقول شاب شاب له وشم في الكتف الأيمن وهو يخاف الفتنة في كشف الكتف الأيمن فألي يستطيع أن يغطي الكتف عليه فديا في الوشم لعن ومر معنا بالأمس حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود قال لعن الله النامصه والمتنمصة والواشمه ف فيه لعن سواء فعله الرجل أو فعلته المراه ومن كان وقع منه هذا الوسم في جهله و وفي في فتره من من ايام حياته ثم تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه وان تمكن من ازالته بغير مضره فازالته اولى وان لم يتمكن فعليه أن يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى والسنه أن يكشف كتفه الايمن عند الطواف الحج كله يكون مغطى يغطى فيه الكتفان لكن عند الطواف طواف القدوم او طواف العمره يكشف الكتف الايمن وهذا يسمى الاطباع فيكون عند الطواف فقط أما قبل الطواف وبعده وطوال فترة الحج في السنة أن يغطي الحاج الكتفين وهذا الـ الـ الـ الـ الذي يذكر أن في, في, في يده وشم ويخاف الفتنة إذا كان يظن أن هذا الأمر يسبب فتنة لـ لـ لـ لبعض من في المطاف فلو ترك هذا الامر وهو سنه اتقاء لايقاع بعض الناس الفتنه فله ان يقوم بذلك اذا كان يعتقد ويظن انه سبب الفتنه لان درء المفاسد مقدم والله وعلى محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين